وَرَكَ حَتَّى أَنَّ وَكَاهَدَ اللَّهُ حَقَّ فِي هَذِهِ حَتَّى كَانَ يَقِين وَكَرَّخَ الْمَكَهُ عَلَى مَحْجَقِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا فَنَهَارُهَا لَا يَيْقُثُ عَنْهَا إِلَّا هَلَكَ أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ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 ويقول قولا شديدا يسلفنكم اعمالكم ويرقلكم ذنوبكم ومن غيرها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اي والله قوت سران يسرني لو حصل شيء لو حصل شيء بعدين توروني ان ان التقيا بكم في هذه الليله ساتحدث عن امر هام يتعلق كرمه الرحمن ورغبتي بان هذا المسجد مسجد باب فاني ارجو ان يكون قائفه كبيره منهم يسمعون قول الان وان يكون من لم يسمع ان قدري ما اقول وذلك ان موضوع الجيش والقياده العسكريه منقول الهل كتب الامر الهجن فانه الانفنامه في الوقت يرصد نفسه للقتل والمقاتله انه يرصد نفسه الذي هي اغلى ما يملك من الحيات البشريه لاجل ان يقوم في القتال وربما يقتل هذا الجمجمه الذي رفض نفسه لهذا الأمر العظيم إما أن يقتل فتلة جاهلية وإما أن يقتل شهيدا في سبيل الله ينال منزلة الشهداء الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أرواحهم تكون في أجواب طير صدق فسرحوا الى جنه حيث شاء ثم فؤوا الى قنابل معلقه في العرض لان هؤلاء الذين خرجت ارواحهم من اجسامهم في سبيل الله ابدله الله وسعد باجسام خير منها في جنات النعيم قالوا جنك من المؤمنين غير الشهداء في سبيل الله لا يقبل لهم هذا الفضل اذا تكون ارواح في اسواق طير الصدق تعوي الى قناديل معلقه كعرش واذا كان هذا الامر هو ما اله الشهيد في سبيل الله كانه لا بد لنا ان نعرف من هو الشهيد في سبيل الله هل كل من فوت الى في حرب فهو جهاد في سبيل الله هل هل كل من فوت دفاعا عن هدف هو في سبيل الله لا لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغتل في قاتل شجاع ويقاتل حميه ويقاتل لورا مكانا اي وارد كبير عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا هو في سبيل الله من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا هو في سبيل الله هذا هو الميزان الحقيقي الذي يجب علينا أن نزل أن نزل به كل مقاتلة يتلبسك بها المرء ويواجه بها أعدائه إذا كان هذا المقاتل يقاتل لتكون كلمة الله للعليا لا لأن يكون هو الظاهر أو هو العالم ولكن ليكون الظاهر دين الله ولتكون الكلمة كلمة الله للعليا فهذا هو الذي يقابل في سبيل الله وهذا هو الذي اذا قتل فهو شهيد هذا ليس حديث ارفي يظهر هذا هو المقاتل في هذا هو الشهيد حقا الذي ينام بركة الشهداء ومع ذلك فانه لا يجوز لنا ان نشهد لشخص بعينك انه سيئ حتى لو قتل مظلوما او قتل وهو يدافع عن حق فانه لا يجوز ان نقول فلان سئ وهذا خلاف لما كان عليه كثير من الناس اليوم حيث ارخفوا هذه الشهادة وجعلوا كل من قتل حتى ولو كان مقشولاً في عصبية جاهلية يسمونه شهيد وهذا حرام لأن قولك عن شخص قتل إنه شهيد تعتبر السهادة أو فتسأل عنها يوم القيامة أو فأيو قال له هل عندك علم إن أنه قتل شهيداً؟ ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نفلوم يُكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يُكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرفه يسح أو وقال وكله يسحب جما اللون لو يُكلم والريح به المت فتأمّى القول النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم بمن يُكلم في سبيله أيدي من يجرأ ان بعض الناس قد يكون ظاهر امره انه خائف لتكون كلمه الله العليا ولكن الله يعلم ما في قلبه وانه خلاف ما يظهر ما يظهر من فعله ولهذا غلب البخاري رحمه الله على هذه المساله في صحيح فقال باب لا يقال كلام الشيه لا يقال كلام الشيه لان لا دار في هذا في علامات القلب ولا يعلم ما في القلب الا علم الوهاب جل وعلا ايها الاقو ان امر النيه امر عظيم وكان الرسولين يقومان بامر واحد يكون بينهما كما بين السماء والارض وذلك من اجل النيه اراك على ارا لم يبلغك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ان كانت هجرته الى الله ورسوله فانتهى الى الله ورسوله وان كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراة ينكحها فمجرته الى ما هذا اليك العمل واحد والمظهر واحد وغير الهجره لكن بين هذين المهاجرين كما بين السماء والارض لماذا ايها الاخوه السؤال هنا ليس لا اريد ان اجيب عليه انا لماذا الاختلاف في النيه فالنيه عليها متاع عظيم فعلينا نفهم الجنود بوضاضا وما دون ذلك علينا ان نخلص النيه من الافعال نتعلم نتعلم اساليب الحرب لاجل ان نقاتل حمايه الدين لله عز وجل ويلا عل بكلمته وثقوا بان ما دامت هذه النيه هي النيه التي ينيها المقاتل مع صلاح عمله واستقامه حاله فإن الله تعالى سوف يكتب له النصر فالنصر إذا نصر الإسلام ربه فإن الله أرض منه له يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينكركم ويثبت أقدامكم ولعله مر عليكم مثلا يجب أن نأصل منهما عبرة النظر الأول النظر الأول تعتمد الانسان على نفسه وقوته كانه ما اعتمد الانسان على نفسه وقوته فدل مهما كان انظروا الى ما وقع من المسلمين في غزوه القادسيه غزوه الشني خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجن 12000 10 الذين ستحوا مقشى وألفاني من أهل مقشى خرجوا إلى شخير إلى هوازي ليقاتلوه فقالوا لن يغلب اليوم من قلة أعجبوا بكثافهم وأنهم لن يغلبوا بسبب كثرة فماذا حصل هزم في ثلاثة آلاق وخمتمائة نصر ولهذا جكرهم الله عز وجل بهذه الحال حيث قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنيف إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبك ثم وليتم المبذلين ثم أنزل الله سكينته على رسولك وعلى المؤمنين وأنزل زينة اللي لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك بذاكرتي لما علموا من هموم ان الشرك لن يغني شيئا واستقر في ذلك في نفوسهم حرادع همت على الله له النصر في اخر الامر اذا يجب علينا ان نعتقد اننا اوحينا من قوه في العدد او في العدد يجب ان نعتقد انه سبب من الاسباب وان الامر بيد الله عز وجل وان من لا ينصره الله فلا ناصر له حتى نعتمد على القوه حتى لا نركل الى الدعه والستيل لان الانسان يعتمد لا على قوته في فكره العدب او العدل فانه لن يثبت على فكره ولن يثبت على الاو او الاستعداد لانه يرى نفسه غالب يرى نفسه غالبا بسبب ما عنده من كفاءه ولهذا يجب علينا ان نكون دائما مرتكزين بالله نستعين به اما ما كان ففي غزوه احد يعلم من قرأ التاريخ اكثر تاريخ منكم ان النصر كان في اول الجو كان لنا للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولكن حصل منهم ما في واحده وكان يا مخالفه مخالفه قوم الذين جعلهم الله سبحانه فجعله النبي صلى الله عليه وسلم في ثغر من الجبل وهم الرماق وقال لا ترحلوا كانت لكن القوم لما راوا ان المسلمين هذا مصار ظنوا ان لا رجعه للكافرين فتقدموا يقولون الغنيمه الغنيمه فماذا حصل حصل أن تشتد من المؤمنين سبعون رجل وزرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته وقفر رباليه وأغني عليه وحصل ما حصل من الزراح والتعف والمثقة ولكن لله تعالى حكم في ذلك ذكرهم الله بهذا في قوله حتى إذا فتلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد السنة ومنكم من يريد الآخرة ثم صرتكم عنهم ليبتليكم لعل قائلون يقول أين جواب الشرق حتى إذا فتلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ألا تترقبون سيء أن يأتي بعد هذه الجملة بل تترقبوا شيء فأين هذا الشيء هذا الشيء خذج ليذهب الذهن كل مذهب في تقدير يعني حصل ما تترهون وحصل كذا وكذا وكذا مما يمكن بالذهن أن يقدره من خلال ما وقع في هذه الغذلة إذا كان أمر كذلك أيها الأخوة في جنب في جنب في خير القرون فإن خير قرون بني ادم هم الصحابه رضي الله عنهم وحصل ايضا في خير رسول مع خير رسول ارسله الله عز وجل الى اهل الارض بنعفيه واضح فما بالك اذا كانت المعاق كثيره اننا اذا امننا النصر من اعتقاد المعاصم كما هي الا وهميه مبنيه على غير حقيقه لاكن ان نكفره ان فتنا اولا وان نركع الى الله عز وجل وان نعمل عملا صالحا حشتا يستحق الثن يقول الله عز وجل وَلَيْنْسُرَ مِنْ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَحَوْلٍ عَزِيزٍ فَمَنْ الَّذِينَ يَنْسُرُوا اللَّهُ الَّذِينَ إِذْ مَتْخِلْنَاهُمْ إِذْ أَرْفٍ أَقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عنهم منهم استقاموا في أنفسهم وحاولوا إقامة غيرهم أقاموا الصلاة واطيعوا الذكر وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر في اقامه الصلاه وايداءه وايتوا الذكر فيها صلاح كثير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها محاوله لاصلاح في غيرها كان هذا موجودا الان في اكثر الديوت الاسلاميه فالجواب نقولها وهي مرره لكن ما وافق الحقيقه فهو خلق يقول هذا غير لوتي الا ان شاء الله ولقد سمعنا انه في حرب عام 76 من 800يه حينما كانت الحرب بين اليهود والعرب سمعنا من بعض الاخوه تحدثوني ان بعض اذاعات العرب سني عنها سني عنها من, من المدير يقول غدا تغني امك ام كلثوم في قلب ابي هذا يذكر من مسجد النقص كيف كانت قال رسول الله عليه الصلاه والسلام حين دخل مكه فاتحا مغفرا مذكورا كان عليه الصلاه والسلام خاضع الرأسه وطاءئ الرأسه يردد قوله تعالى اننا فتحنا لك فتحا مبينا ويردد كلام الله لا يردد المسودة ولا أغنية ولا ولم يفتحف أحدا يغني معه فهؤلاء يخون الذين هذا نتيجة انتصارهم فيما وعد الله به ماذا كان في نتيجة هل انتصروا هل فيه يا خام لا أبدا بل غني على خدرانهم لا على انتصارهم وعلى هذا فإني أقول يجب علينا مع الإحرار أن نستقيم في أمرنا إن الذين قالوا ربنا الله هم استقامة لا استقامة. يكفي أن تقول رضي الله ولا يكفي أن تؤمن بالله لا يكفي أن تؤمن بالله لا يكفي أن تؤمن بالله من الاستقامة ولهذا يقدم الله العمل أحيانا على الإنان من عمل صالحا من ذكرا أو إنسى وهو مظلم لئن كانه ساق طيبا قدم العمل وبين ان اساق العمل الايمان وقال عز وجل مقدم الايمان احيانا والاخر ان الانسان لا في خطر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتوافقوا بالحق وتوافقوا الصدق ايها الاخوه ايها الجنود ان اخلاص النيه امر مهم لا تقاتل لأجل وطنك لا تقاتل لأجل قومك لا تقاتل لأجل أي أحد سوى وجه الله وحده حتى تفضح وحتى تنال الشهادة إن قتلت حتى ترجع بإحدى الحسنيين إما شهادة وإما الظفر والانتصار إن الإنسان الذي يقاتل لأجل الله فقد ذاق حلاوة خرج الدنيا والأخرة إن القتال لغير الله سبحانه وتعالى غير مجد شيء عليه من أزمنة طويلة وقد ظهرت دعوة جاهلية دعوة قومية فماذا أنتجت ماذا أنتجت هذه القومية أنتجت تفريق المثلين والبنان غير المسلمين الى المسلمين بدعوه حري قويه بل جنه القوميه في حد لاقها لم تجتمع ولا على قولك اننا نرى هؤلاء القوم ربما يقاتل بعضهم بعضا وربما يعين بعضهم على وربما يعين بعضهم على الاخر ادوه ماذا اكل ياخي من لو كانت الرايه رايه الاسلام ورقه هذه الاسلام سوف تم الى الينا اعداد كبيره هائله من المسلمين الذين نعلم ان عندهم من كثير الايمان والعمل الصالح ما يفوق كثيرا الى الناس ولهذا من الممكن أن ينظر الإنسان في أمره ونفكر هل هو على مية سليمة أو على مية غير سليمة إذا كان على مية سليمة فليحقك الله والإستمر وإذا كان على غير مية سليمة فليأج فإن الرجوع إلى الحق فضيلة والرجوع إلى حق خير من السماد الباطل أنا أقول هذا لانني ارى ان الاجتماع على كلمه الاسلام هو المثل وهو الذي يجب ان نكون عليه وان الكتاب لاجل اعلاء كلمه الاسلام لاجل لاجل اعلاء كلمه الله هو الذي ينال انتصار احل فتنين ان الظفر وان الشهاده ايها الافواه اقول ان الانسان لا يقاتل لاجل وطنه ولكن اقول ذلك اذا كان لي ان المقابله لاجل الوطن فقط للحيط هو وطن اما اذا اغراض ان يقاتل دفاعا عن الوطن بانه الوطن الاسلامي فحينئذ تكون نيه سليمه ويكون قتاله لتكون كلمة الله العلم لأنه يقول أن لا أقاتل لأجي وطني من حيث إنه أتراض لبعث ولكن لأنه الوطن الإسلامي يستمل على أمة الإسلامية يجب علي أن يجافع عنها وبهذا تكون هي سليمة لكن يجب أن يركز الإسلام على أن أصبع ذلك هو القتال لقد بين الله وإلى قدمننا حول واحده اذكر هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على كل شيء فبين لنا ان الذي يظهر ان ما هو فيه ان ما هو فيه ان قام بهذا الدين فانه لضروره اظهار الدين سوف يظهر على على عدوه لأن كل من تمسك بالدين فلا بج أن يظهر على غيره من الذين تمسكوا في دين سواره ولقد قدم أبو سفيان إلى الشام قبل أن نسمى فيما بين صلح الحديد وحس في مسجن قدم إلى الشام في جناعة الله في جماعه له بالتجاره فسمع بهم هرقل مالك الحدود وكان قد سمع خروج النبي صلى الله عليه وسلم دارت لانيه ودعاهم الى قصره ليسالهم عن حال هذا النبي فطالع الاسئله ذكر البخاري وكيه فلما أتى أبو سفيان إلى عياضه قال له أي رق إن كان ما تقول حقا فستملك ما حق قدمايها تجت ستقود هذا الملك في ذلك الوقت ملك ذو السلطان على دولة تعتبر من أقوى الدول في ذلك الزمان الفرس والدول أقوى دولتين في ذلك الزمان في أفيا هذا الملك يقول إن كان ما تقول حقا ستيملك ما تحقق دمي هاتين من يتفور ان هذا غزل في هذه المكانه يقول عنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يخطئ ان يرجع الى نقطه راحته من يتصور انه يقول هذا هذا الكلام تحقق لكن الرجل عرف ان من هادا فيه نفسه فسيملك اقرب دين حينما خرج يا ابو جماع قومه قال لهم لقد امرا امن ابن ابي كبشه انه لا يخافه ملك بني اصفر سمعنا عن عمرو كان عدم لا كما لو اوالى فاله قد فئته شيئا امرا يعني فئته شيئا عظيما امرا امره يعني عظم امره الذي يقاضى هذا الملك فهل كان ما توقعه ملك الروم عجافا ان النبي صلى الله عليه وسلم ملك ما تقدم ليك لكنه لم يملك بشخصه في حياته بل ملكته ملكه دعوته ملكه امته الذين دعوا بدعوته واصلح الناس بدالته حتى ملك مشارق الارض ومغاربها وإني والله واثق كل الثقة ان نرجع الى ما كان عليه اسلافنا من صدق المعامله مع الله وما عادى بالله والله لا يمكن ان الله لنا اخر واننا ناخذ الا با الا با اثابنا نحن عليه من المخالفات والواجبات وان وقوعه الحرامات اثماد لك الذكور والاناث والسريع والكبير إلا من حكم الله ولكن العذرة بالأمة لا بالفرد الواحد فإن الناس إذا رأوا المنصر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاد أيها نسوة أيها الجنود إني أدعو نفسي وإياكم إلى الأشخاص لله تعالى في قوله العمل والقف كما أدعو نفسي وإياكم الى اصلاح العمل الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والزام من لنا عليه لا يقوم بكليعه الله لا يكفي ان تحق بحا غيرك ان تحق لنفسك فلا بد من اصلاح نفسك يقول النبي عليه الصلاه والسلام من راى منكم منك فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه الله الله ايها الاخوه في اصلاح الميه واصلاح العمل والاستقامه في على دين الله عز وجل وان تكونوا دائما مع الله سبحانه وتعالى في ذكر لله لتكونوا من اولئك الانبياء الذين يعرفون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقلخ في نفسك قليلا وقلخ في نفسك قليلا ودكرها ذكرها ما هي فائدتها ما فائدتها ما نافع ما نافع دفع ما ماءها انظر الى من حولك هل احد يخللك الجواب الجواب لا هل احد يخللك رغبان يهلك وناغارق وعيسى فكننا تبقى حتى يموت فكه الله وربما يثلب ايامه ربما يثلب ايام ربما يسلب الاهل ربما يسلب الفقر ما اكثر الذين عندهم اموال فائده وقوانين واهل لكن صحتهم متدهوره قدمي عليهم افيق الشيء فكر في نفسك لماذا خلقت لماذا وُجدت هل ائت الى اي شيء يثيرك حتى يحثك ذلك الامر الى الاقبال الى الله عز وجل والانابه اليه والاخلاص والعمل الصالح حتى تكون مع رفقاء السابقين الذين انعم الله عليهم من النبيين والكذيقين والشهداء والصالحين أخيرا أجهل ما ذكرته في هذا الأمر فأقول إنه لا بد من إحلاق الميجح ولا بد من عمل صالح يجعمه ولا يكفي مجرد العقيدة بل لا بد من العمل الصالح وقد استدللت بايات واحاديث على ذلك وانا اولا اسال ما هو قريب على وجود الاحراق ولا فيما قلت لك في سبيل الله من يعرف قريب <تصفيق> نعم لا السؤال موجه لمن لا يعرفه <تصفيق> ما هو دليل على وجود الاصرار ان الله عز وجل في الاعمال ولا في أي نعم. الأعمال ما في نهاها اين انما الاعمار بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم قال مثلا بالهجره كما كانت هجره الله ورسوله اهدث تيم الله ورسوله وان ترى حركات تريدني اسيبها او يراكن يذبطها حركته الى ما هي تغير ما هو النظام الصحيح للشيخ كان النظام الصحيح للشيخ اؤكد عشان اسمع طيب في مقام مقام اوامر عسكري تمام ال يعني جود القتال اجي اجي الجو احسنت بارك الله فيك ان يكون الشهيد هو الذي قتل لمن قتل لانه قاتل لتكون كلمه الله والرجاء طيب هل يجوز ان نشهد لشخص قتل في معركه بانه زهيد في عينه لكن لكن لكننا نقول على قديم العوم ما قهر في سبيل في سبيل الله هو الذي قاتل لتكون كلمه الله لا يفوت كده اما على قديم العروف هذا اترك بما ما هو قريب على انه لا بد ان نشهد هذيك يا نعم <تصفيق> انت لا هذا تعليق يعني يجب أن نفرق بين القديم والتعليق لكن ما ما في تعليق انا ذكرتها بالدرس الدرس نعم ما ما ما دون ذلك لانه فهو تعليل الدليل تقول بقوله تعالى او بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اذا جاءت بانه فهذا تعليل وليس بدليل الناس حسن فان كما هذا هو طريق الرسول عليه عليه الصلاه والسلام قال ما من من يقدم في سبيل الله لكن قال بعد ذلك والله اعلم بمن يفلم في من يقدم في سبيله يعني ليس الامر قد باهر ثم لو كاننا شهد لهذا الشخص بعينه انه صحيح لكان لازم ذلك لاننا شهدناه بانه في, في الجنة والمعروف عند الثلاث أنه لا يشهد الجنة لربهم بعينه إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ الأسلام المجنية أو اتفقت الأمة على الثناء عليها هذا هو الدليل والتعليل ومادك الأصل أننا لا نعلم ما في القلوب الذي يعلم ما في القلوب هو الله عز وجل ذكرنا انه اشترك مع الانان والفاطميه الامر الصالح واتينا بدليل بدليل قراني وتاريخي على انه متى حصلت المعطيه انه قد يتقلد النص نعم لا غير أنا قد فرماتج هو العجاب بالنفس وإن كان العجاب بالنفس ما أعطي لكن من؟ طيب ما أوجد يكرر جومي وحد ما في مال يخصر الإنسان اللي يجيب يا جماعة ويستفيد الناس منه هو المعلم كما أن الذي يسأل سؤالا وهو يعرقه يقول هو المعلم كان رسول النبي عليه الصلاه والسلام جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله عن الاسلام والايمان والاحسان والساعه واشراطها ثم قام بعد ذلك هذا الجليل يعلمكم اوراد يعلمكم دين اذا كان هذا جليل يسال ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما الذي ياتي لي يشاهد من القران على ان معافيه قد يتخلل مفهومه نعم اجل لكن نريد ايه من القران تدل على ان المعافيه سبب الفكره سيده هذه نقطه من النقاط من العموم لكن فيه شيء في شيء خاص بالموضوع <تصفيق> حتى إذا خسلتكم وتنادأ خلص الأمر وعطيتم من بعد ما أرد ما اكتبوه والشاهد التاريخي معروف كل من قرأ غزة الحد أرد ما حصل بسبب هذا المعنى الواحد نعم إذن لا بد أن يكون الجمود المقاتلون يتبين بطاعة الله عز وجل حتى يكتب لهم نعم ولا كيف اقران الناس يقرون في دين الله وامث عندك قرن في دين الله هذا فيه شيء من النقض وفي مناقشه يكثر على الالف ليسك هذا القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا راجع من غضب الخدوق ورجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر في هذه النفس وهذا الحديث كما قرأ من عل لا أصله ولا يجب ان يصدقون عليه صلى الله عليه وسلم يمر اصلا ولكن صحيح ان جهاد النفس مقدم على جهاد الغير ولا يمكن ان ثاني في جهاد الغير الا بعد ان يجاهد نفسه على جهاد الغير في ذكرنا انه يجي على كل انسان ان لا يحجب بكثرة عدده أو بقوته وجدته أو كثرته وأن الانكاذب بالنفس يقوم سببا للصدع نعم ويوم ما من هذا افضل وقال قصها فنهناها بالكلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة بعد فتحها ومعه كم من ان اسرعنها وانه القاضي لن لوجد عليهم قله ولكن غزموا لكان استرافي الافهم فيه نفر لكن في الاخير نصرهم الله عز وجل وصار عقد وحكم الله لهم طيب لكنا يوم ان انه يجب على من أصلح نفسه أن يحاول أسلاح غيره حتى يكون مستقيما على عمل الله ومقيما لغيره ما استطاع واستدللنا بآية من القرآن وإن شئتم فقولوا بطورة من القرآن كامية نعم لا ها. اربع صوتك نعم أحسن طارق الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الطالحات هذا أسلاح من جسم وتوافعوا بالحق هذا أسلاح من غيره وتوافعوا بالحق وتوافعوا بالخبر هذا لأسلاح من ان لا نامن وعمل الطرحات هذا الصحن النفسي وتوافق الحق وتوافق الصدق رياض حاين هذه صورة كاملة لكنها مستملة على كل عند التامل لكن النفس تخلي ثاني نفس ورفع غيره هذا هو الشيء ولهذا ذكر عن السافي رحمه الله انه قال لو لا لو ما انزل الله على خلقه حجج الا هذه الصوره قد لا تفكر اننا مستمر على اصلاح نفس وعلى اصلاح رئيس سينكن ان يكون القتال للوطن اذا كان في سبيل الله وهل يمكن ان يكون القتال للوطن اذا كان في سبيل الله نعم نعم يعني اذا كان قصده ان يقاتل لوطنه لانه هو قومي ايه طيب ف يعني يقول انا اقاتل دفاعا عن وطني وهو لانه لانه يرفي نعم لكن لان لان وطن وطن الثاني يحكه او يقتله او يسلنوه او يقاتل ان ولهذا لو كان موجودا مثلا في بلدك ثم هذا في نفسي ما قال ما قاله في بيان ان مع انها وطن لكنني اخاف ان هذا الوطن لانه وطن اسلامي يسكنه مسلمون فاجاهد عن ارض المسلمين وعن مسلم وبهذا يكون تكون يدهم لي لين يكن سليما صادقا لأن قيام الدين إلا ما هو بقيام أهله أقوى الدين يقوم بماذا؟ بقيام أهله لا يمكن لأحد أن يذهب عن دين الإسلام إلا أنه يمكن أبداً وإذا لم يذهب أهل الإسلام عن الإسلام لا يمكن أن يستقيم الإسلام وبهذا أنا أحب أن يذكركم أنه يجب علينا أن لا نكون تبعاً بغيره يجب علينا أن لا نكون تبعاً لغيرنا لأننا متى تعرى عورنا أننا تبعوا له اعتز علينا وتعال علينا وأخذتنا الزل تائمة يجب أن نأخذ أعمالنا كلها من المخاطر لهذا الجيل الإسلامي الذي على به أسلافنا وضعوا بها على كل مكان المخاطر أو من رأي خلان وخلان أو من توجيه خلان وخلان حتى يكون ذلك نبيا على إذن على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولسي أقول بدعوتي هذا يجب أن لا نستفيد من مهارتهم في الصناعة والأسلحة لا يجب أن نستفيد من ذلك وأن نستفيد من كل ما فيه فائدة لنا لكن الأخلاق والعذاب والاعمال اهداف واحكام هذه لا يمكن ان تخلق الا من جيل من جيل الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجب ان نكون نحن فيها متبوعين لا تابعين كثير من الناس على الاسف يعني يتعثر اخلاق غير المسلمين وعادابهم ويعتقد انهم على وجه هذه الاخلاق والاعذاب وهما على وجه لكن ألوا بما أعطاه الله تعالى من قوة السكير وإزادة مصطناعة واستعمال بما تفهره الله لهم فيما يفعله لهذا في فار لهم القوة المادية ومع ذلك فإن قوتهم المادية لا تغييهم من الله شيء لو شاء الله عز وجل أفضل كل شيء ولا يفع عليكم أنه أحيانا يحدث كفجرات في مصانعهم وفي الحديث قد لا يعلمون لها كذلك وكما لا يخطئ ايضا ان الله تعالى قد يهز الارض من الزلازل ويكون مدمرًا لهم فقوة الله فوق قوتهم لاقي الحقوق الاستفادة مما أعظمه الله عز وجل من العلوم في هذه العلوم لاكث انه جيد وان كانه داخل في عموم قولي سعار واعثوره من الثقافي يقول لذلك يجب ان نقي اخلاقنا واعذابنا واعمالنا واحكامنا وان نجعلها مثيه على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ايضا انه يجب على كل موجه خاصه وعلى جميع الناس عامه ان يكون الايمان مقترنا بالعمل الصالح وأنه بدون عمل صالح لا يستطيعون الأمان قد يكون خلق الأمل الصالح يبتل ربك لأمان رقصا وقد يكون منقصا لك فمن ذلك مثلا لو حان وقت الصلاح وأنت في شغلك العسكرية ماذا تفعل؟ هل تدع الصلاحك تكتفره؟ وإلا تحل على حسب الحال قال لي قال احد الحان الدقيق قال الله تعالى في كل ذلك رجال او ركدان في كل شيء في رجال او ركدان الا ان بعض عبد العلم قال انه ي الى السجل كتاب جدا حتى اصبح الاستاذ لا يدري ما يقول ولو بماذا حين وفيه الدخان يجوز له ان يفرغ الصلاه حتى تفتك الحجه والتدلل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدث له السكوله في بعض الاحداث كان كان يفرغ الصلاه حتى قراته العصر بعده بعد اعاده للشمس وظل الايام ظن يقضي اكثر من صلاتين ذات فوات وقت هنا قال وهذا انما يقول في حاله شدته الخوف التي لا يمكن للانسان ان يسع بالشيء الا ان امامه الموت وكفاه وهذا قول له وجهه وجيد اما اذا كان يشعر ورغب في حاجه مثل الى تنظيف فان الشارع قد نظم ثلاثه حقوق حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمهم الى قسمين قسم جعله لنحل العبد وقسم دخل معه في الصلاه فصلابه ركعه ثم قام ومن مقام اتمم ما بقي من صلاته ولنقى ثم صرفوا الى نحل العدو ليواقبوا وجاء الذين كانوا في نحل العدو فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيه الصلاة وخلل بها اتامل كيف كان حال الصلاة وانها امر هام بالغ لا سالتني في اي حال من الاحوال الا ان كنت عند بعض أهل العلم إذا استبدأ القتال جدا حتى كان الإنسان لا أدري ما يقول ولا ما يفعل فإن ذلك عذر له والآن أمامي أسئلها الظاهرة أنها تتوعد ما بقنا للرض والنقصة على هذه الكلمات وأسأل الله تعالى أن ينتعى بها وأن يدعى العمل لنا خالقا لله تعالى آمين قد وردت اسئله كثيره ولكن اكثرها لكن اكثرها يتعلق ب امور ترددت في الاجابه عليها كثيرا من خبر الشيخ ومن اخرين في امور الصلاه وفي امور الزكاه وفي امور في اشياء صغيره جدا ونعلم فضيله الشيخ حريص على ان تكون الاسئله تدور حول هذا الموضوع فلدي اسئله كثيره حول الجهاد في سبيل الله ووجوب تصحيح النيه وكيف يمكن للانسان ان يصحح نيته وجانب اخر يتعمق ب ناحيه اخرى من اسئله الشباب وردت مجموعه أسئلة, أسئلة, أسئلة, اسئله اكثرهم يقول انهم يصاب ب هموم ومتاعب و يعني من هذه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الامور وجانب اخر يتعلق بالبنوك وكيفيه تعامل مع البنوك و الايداع فيها وجماعه اخرون وخصوصا اكيد من الشباب يسالون عن موضوع الاناشيد الاسلاميه وما دار حول هذه الايام من كلام هل هي بدعه هل هي الى اخر ولكني اختار هذا السؤال الاول الذي اعتقد له علاقه بالموضوع يقول ان غالبيه الجنود المسلمين ليسوا متشبعين بالعقيده الاسلاميه الصحيحه ولا يدرك اغلبهم اهميه النيه عند المواجهه السؤال ما هو دور الضباط واولياء الامور بشكل عام في تكريث مبدا النيه والعقيده والايمان لدى جودي انت <تصفيق> يا ابو رحيم هذا سؤال مهم جدا وما هو دور الخطاب نحو تصحيح النيه في انفسهم وفينا تحت عينيك والواقع انه سؤال محرج من بعض الوضوح لكن يقولون ان المسره إذا لم يأتي على الجرح لا يمكن أن نستطيع لا يمكن أن يبرع فلابد من المصارحة أقول إنه يجب على القفار أن يكونوا حديثين جائما على الاستخاذة من أهل العلم الذين علفوا بالإصلاح وأن يكونوا على استخاذ جائم به كواء عن طريق التلفون أو عن طريق الكتابة او عن طريق المشافهة ويجلس نصف منهم لانهم على امل عظيم في الجمع حتى يستفيدوا وينفعوا وان يعلموا ان العلم نوع من جهاد ديننا وانهم اذا وُفقوا للعمل بالسريع فقد وُفقوا لجهادين من الجهاد جهاد العلم والامان في جهاد السيف فاذا كان فاذا كان امر فرابي فاني اتو الى ان يكون دائما على ذكر لله عز وجل وعلى تامل في واقع الذنوب هل هم على الوجه المرقي او هناك خلل فيصلحوه لانهم اصول عمل يعني ليس سؤال ضابط عن الذنوب خاص بالنساء النظاميه وقال ان انه عام في كل شيء وقد ذكر المؤلفون قصه معاريده عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه حينما كان يفتح العراق <تصفيق> بلاده هذا بلدا بلدا حتى وصل الى نهر دجله ولفرس كنا نخف وراء ظهورهم على اقاطهم من النيل وخرج الى ما وراء النهر كسروا الجسور واغرقوا السفن خوفا ان يعبر النص نمون الى الثاني هذا عثابي سلمان الفارسي رضي الله عنهما جميعا وقال له اعطني من شت الى الهي الحربيه لاننا نعلم جميعا او اكثرنا ان الثمال الثالث هو الذي اثار غضب النبي صلى الله عليه وسلم في في حفل هند فقال له الثمال يا ابن خيره وراء ما صنع الفكر الا مدد من السماء ولا سنجان ان انض في جلب نجي حالهم على الاستقامه فإن الذي فلق البحر لموسى ليعبر بذنيء صريح قادر على أن تحصلنا هذا النهر أنهرني حتى أنظر فأمهله فنظر في القوم فإذا القوم يبيتون لربهم سجداً وخياماً وفي النهار يصلحون أتال حرب مجاهلون في النهار وقائمون خانتون الهي في الليل فرجع له وقال إني وجدت القوم على أحد محاف ولكن استعين بالله وعبو فعز نساعده على ذلك وأمر جهة نتهيأ وقال إني مكذر ثلاثا فإذا كبرت الثالثة فاستعين بالله وعبو وكان ساعده مجادر دعوة فلما وقف علناها اختع الله عز وجل وكبر ثلاثا فعبر القوم وناؤ يجري على احده ويقله بجنبته عبروا عليه في خيله وابنهم ورادلهم على الارض ما غرق منهم احد ولا فقد منهم متاع حتى ذكر بعض المؤرخين ان انفرت اذا قاعده ان شاء الله لها ربوه من الارض العيال حتى تقف عليه تنظر كيف كان حال ستقل في الماغذة الله عنه بالجند وهذه على الحال الاستقامة أم لا وعندما رأهم على حال الاستقامة كذا ما بالنصر لأن الله يقول وَلَا يَنْثُرَنَ اللَّهُ مَا يَنْثُرُهِ إِنَّ اللَّهُ لَقَوْمٍ عَبِيْزٍ من الذي يتفور أن قوما يعبرون الماء فأنما يعبرون عليها بالنصر فهي تدري اي غير من اسم هذا ولكن الله عز وجل قدرته فوق كل قدره اضرم اعداء ابراهيم اضرموا له نارا عظيمه حتى انهم استطاعوا ان يقربوا منها يقال انهم جعلوه في المنتنيق ورموه رم من النار وهم بعيدا عنها حماده كانت عاقبهها امرها الرب عز وجل الذي خلقها فقال كوني باركه وسلاما على ابراهيم فكانت باركه وسلام عليه قال العلماء لو قال الله كوني باركا ولم يقل سلاما اهلكت من البركه جاء في قوله كوني باركا وسلام فكانت باركه وسلام عليه والله تعالى هو مدبر الامور اذا استحمنا وافرحنا خواننا اقام الله لنا الامور افراحا عظيم جدا الله تعالى يعينهم على ما கிரு معزل إن مؤس mileage أن تقول نذل ما يقول إلا في حي على الطلاق فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله وكذلك افي حي على اكان لأن المهاجر يقول حي يعني هاك السعر fon فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعان يعني لما دعاك تطلب العون من الله هو الله وبناء على ذلك يكون جوابنا على قول مؤذنك في صلاه الصبح اصباح قبل من النوم ان نقول اصباح قبل من النوم كما يقول لان هذا رجال حديث نقول مثل ما يقول المؤذن ولم يخش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه استحب الا حيا الرصا فيها الفلاح ثم بعد ذلك نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الله. ونقول اللهم رب هذه تعزنا والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفظيلة ورات مقام محمودا الذي وعثته من ثلاثة جنة عشر ونقول بعد الثالثين رضيك بالله ربا وذن محمد رسولا وذن محمد رسولا وذن محمد رسولا هذا السائر يسأل يقول ما هي الشروط الوادع تنفيذها لي في من نصر نعم, نعم. ولا بأس ان يكون هناك اصرار لله عز وجل ولا بأس ان يكون هناك استقامه بالعمل الصالح ولا بأس ان يكون هناك ذل لله عز وجل بحيث لا يكون ان احباب في قوتنا وحقنا ولا بأس من ان نقوم في اثاب النقص الماديه لأن نعد لأعدائنا ما نستطيع من القوة ولا بد أن نحاول إسلاح الغيب وهذه موجودة في القرآن قال الله عز وجل وَلَيَصْرَنْ لَلَّهُ مَيَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُوِي عَجِيزًا الَّذِينَ إِنْ مَغْتِلْنَهُمْ بِالْأَرْضِ فَقَامُوا الصلاة وآتوا الزجاء وآمروا بمعروف ونهوا عنهم موت هذا الأربعة أما الخامس فحوا في قوله تعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستحلفنهم بالارض كما استحلف الذين من قبلهم ولا يمكثن لهم دينهم لدبر قرارهم ولن ينسلنهم بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي هذا هو الاثبات فاذا تم هذا النور حصل النصر واعلن أن الأرض لله عز وجل يريدها من يشاء من عداده فمن الذين يقوم بهم أسباب إرث الأرض؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ من الذي يقوم بهم سبب إرث الأرض؟ يعني كنا نعرفون المراث المراث حتى في الجقر لا يمكن أن يرث الإنسان من الشق إلا إذا وجد سبب الإرث فما هو سبب إرث الأرض؟ أرض الله؟ قالوا ما شاء الله تعالى ولقد كتبنا في الذبور من ذات السفر ان الارض يرثها من اذا جاء القوم ولهذا قال موسى الى اليهود اورثكم الله في ارض شنعانيه لما كان يغوص الى وقت الاستقانه وعلى الدين قال لهم نبيهم موسى يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم كتاب الله انه لنا الان تنصيب هذه السنه يقول هذه ارض مكتوبه لنا اذا قلنا ان كتب الله لكم لما كنتم اقطع اهل الارض يا اخوه ان وقت كنتم الان من اكثر عباد الله حارس لكم حق في ارض الله ولهذا لما عزل يهوذا صلى الله عليه وسلم ان نصاب ساقتيه من من الاشياء وصارت الارض ارضا مصافه ثم لما جاء الدين الاسلام فهو في الله وصار عباد الله الصالح يصلحون من المسلمين الذين تمسكوا بكتاب الله اخرجوا من النصارى أخرج من حفه النصارى لان الارض لنا لله يورثها من يشاء من الهداه وقد اعدمنا في اذه مخرى ان الذي جرتها من اداهم قرص وقد كتبنا في التبور من هذا الذكر ان الارض ينسها اذا يرصد هذا السائل يقول اذا كان الجندي يتبع قيادات هي التي توجهه للقتال ويعلم ان هذه القيادات تقاتل من اجل هدف معين ادلا تقول لاجل الله فهل يعتبر جهاده في سبيل الله الا نوال جهاد بمفرده ما عدا مع علمه بالهدف الحقيقي من وراء الكتاب اهم اذا كان هذا قتال يحقق به نصر دين الله هذا وجهه فانه اذا نوى هو ان ان تكون كلمه الله مبرره فهو مقاتل في سبيل الله اما اذا كان قتال لا يقتلو به غافر الذين يذنبون فاردت ان ينظروا في داخل اذا كان هذا الكتاب اذا انتصر المقاتلون ولو كان يظن فيها ما فيها صار في ذلك نصر الاسلام فانك اذا تخلت عنه ونويت بذلك ان تكون كاينه الله العليا فانت مثل الله في شيء نعم هذا الاخ يقول لماذا يرد على من يقول لان العرب وغيرهم من من غير المسلمين انهم صادقون وامينون ومخلصون مع ان هذا يجب ان يكون في المسلمين ولكن لا نجده فيهم حقيقه ان هذه الاوفاق الحميده مفقوده عند كثير من المسلمين مع الاخذ بالصد والبيان هذا كبير مفقود عند كبير من المسلمين مع أن الصدق والبيان والوساء كل من حصار المؤمنين والكرب والفتمان والغضر والقيانة نصدق من المنافقين التي حذران من النبي صلى الله عليه وسلم منه فكان واجب المسلمين أن يستطيعوا بهذه الأخلاق حتى يملك مجارب الأرض ومغاربهم أما ما ذهب من الصدق هو كف هو يريد ان كان جمصفيه فهذا اي صح فان ما هو نفع قليل من الخير في جانبه ثقيل من من الشر من حياتي ومن معاملاتي ولولا كل ذلك الا انهم انكروا حقا من هو اعظم من حقه الله الحق وهو الله عز وجل ثم تلك لاغمه من عظيم فهؤلاء نهما عمل من الخير فانه نذغ قليل مغدور في جانب الفئات وعنهم وكفرهم خلق رخيص ثم هذا هذه الافكار اذا صحت نعم هي موجوده في مجتمعه والخدر والخيانه والسفط اكثر مما يوجد في بعض البلاد الاسلاميه وهذا معلوم لكن اذا صح ذلك فإنما أخذوا هاله من المسلمين أو بالأطفح من أداب الإسلام ثم هم لا يأخذون بها إلا أمرا نابديا يسلقون أنهم عملات على كم يسلقون الناس إليه لكن المسلم إذا صدق في مثل هذه الأمور هو يريد أمرا نابديا ولكن يريد الموراء جالس أمرا شرعيا وهو تحقيق الإيمان واستواضى من الله عز وجل وهذا هو الفارج بين المؤمن وبين الكافر لنفر أدن رضيبين قبيلين معالجان المرضى المسلم يعالجهم لينفعهم ويتقرب الله عز وجل بنفعهم مع ما يخفل من الأمور المادية والكافر لا يريد آفة أن يتقرب الله عز وجل من معالجتهم ولكن يريد الشهرة ويريد الإجتذاب أموال الناس والحاكم أن ما ذكر أسائل أمر مؤذب له حيث فقد من كثير من المسلمين تلك الآباب والفضارة الحميدة وعلمنا أن نعود مرة ثانية إلى ما كان عليه أسفاقنا من الصدق والبيان ذكر بعض الناس في حياة كريم بن عبدالله البجنج رجل الله عنه أحد الصحاب جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام على النص لكل نص ابداع النص لكل نص فكثر الحرص من الرجال بني اخر درهم فذهب الى الحرب واذا الحرص في الثاو اكثر من الدرهم رجع الى الفارق وقال ان الحرص في الثاو اكثر من 100 درهم واعطاه زياده على ما قدر ثم رجع مع الثانيه وكان الفرص واذا فرض يساوي اكثر من ذلك فرجع الي اربع مرات حتى انتهى الى الثمن الذي طابق نفس جرير بن عبد الله ان يكون ثمنه هل هذا موضوع الان ها ابدا اذا اذا خلص صح ب 10 درهم فرحت نعم واذا خلص 5 دراهم فرحت اكثر وبعشره اكثر وهكذا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من احب ان يدحش عن الناس ويدخل الجنه فسائه من يجهه وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياث الى الناس ما يخف ان يؤتى اليه الله اقوى لو عمل من ناخذ من هذا الحديث وفي قول عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب اخوه كما يحب نفسه لكن كل استغاف الذنوب هذه يوجد بكثير من المسلمين فتبت هذا القران ان يقول لودنا لو تكلم صغيركم عن الغلول واثره في الحرمان من الثواب حيث تهاون كثير من الناس عن التحرر عن الاخر من الاموال وما الى ذلك ان الغلول لا يكفي انه من سبائل الزين قالوا ما كانوا من غلول يأتي بما حل يوم القيامه والقول كما قال ابن العنف هو ان يحثم الانسان شيئا مما غنمه من اموال الكفار اذا اذا قاتلوا الكفار وظهرنا عليهم فان اموالهم حلال لنا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام احل لي المغارم او الغنائم كل ما حل لي من قدر يوجد بعض الناس من من يد الدنيا يستغل الفرصة فيأخذ من هذه الأموال ويكتنه ولكن جاولهم مما فنع إذا جاء يوم قيامه يأتي وهو حامل لما غله مصروحا بين الحلاء والليار بالله متعبا به وهو من تباع الجن وربنا يكون الإنسان به ويأخذ لأن هذا الرسل الذي قد غنوله يدل على انه ما اراد ان تكون كانتراج ردى وانما اراد الدنيا ولكن كان من لم ان من يريد الدنيا بعثاله فليس حساب لنا هذا نحب نخرج على المنظور شوي وسؤال طيب جدا وانا تناقش الشيخ حسوى في فلعله ينبه هذا السائر يقول إن بعض الشباب هداهم الله يزاحمون المصلين عند إقامة الصلاة الخاصة في الصغوف الأول وذلك بحجة سد الفرج مما يضيق على المصلين ونتيجة أن يجعلهم لا يطمئنون في صلاتهم فنريد أن تبين لنا أي فتوى أنت سمعت عنه؟ أنا سمعت فتوى من الشيخ إذا هو الله الخير وهو يذكر الاحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجال وانه عليه الصلاه والسلام ما كان يعقد الصلاه ما كان يكبر تكبيره الاحرام حتى يرى يرى المصلين وقد صفوا بحيث لا يتقدم احدهم على احد ولا يتاخر ولقوله عليه السلام الثو ولا تحترف فتحترف قلوبكم ولكن أترك رضينا السحر جاء الله خيري بيّن لنا هذا ولا شك أن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر في المراسطة السفون ويأسس أصحابه على ذلك يقول لا تسفون كما تسفون ملائك عند ربها قالوا كيف تسفون يا رسول الله؟ قالوا يتراثون ويكملون الأول في الأول ولكن المراسطة سديدة التي تزور بها في شوة الصلاة ويحصل فيها تشويساً على الآخرين هذه يكون الإنسان فيها اكتسب مسحباً أو بالأسف اكتسب محنوراً ليلال شيء مسحباً لأن التشويس على المصلم قد نفى عنهم يبي عليه الصلاة والسلام حين خرج على أفقاد وهم يترون بالصلاة بالقراءة ويصلون قال يكلكم ينادي أرضه فلا يتفر بعضكم على بعض في القرآن لأن لا يتعذى الآخر وهنا في المشكله ان مساله الصراع اصبحت امرا نفسيا فبعض الناس صارت يستناعون يحبون ان يكونوا بينهم وبين الاخرين فرج فرج كبير او اكثر نعم وبعض الناس يرى الى لم يكن نظام شديد هذا الهراء والدين جاء ليقوم وسطا بين الغالي وفي جاب عنه فكوننا نقول في غابه يوم ثلاث مره حتى ايش لما بعضهم, بعضهم هذان لا اظن احد يقول به هذا الشيء وكنا نقول يتم بغناء ان يتفسحوا حتى يتسلل الهواء من بينه يكون ما ما يلفق حرون لاحد الثاني هذا ايونه المشه كل ما مرفوع في مراقبه بدون اديه كذلك ايضا حاجه بعضنا اذا فقر الصف ان يسجد للذبيح يلحق الذبيح و يصدها بعض الشيء عن القبلة لئلا يمسك اعضوه باعضوه فاقبله بناء على ما ورد عن الصحابه رضي الله عنهم في ذلك ولكن الصحابه رضي الله عنهم كان واحد منهم يلزق اعضوه ومن قبله وهذا معناه كما قال ابن الحجر المغالغة للتسوية حتى لا يتقدم أحدنا على أحد أما أن تبحث أعودون سعزون سحف حتى تنسق أسعابين في كبير صاحبك وبين سجدك وككبير مقدار شبر أو ألوات الصادع أو مع السجاد هذا ليس صحيح هذا شلاف سنة المفتوض المرافقة والمحادث إذا حصلت فهذا هو اللقبول ولا تكت أن المحاذات بالأسحب هو الذي يثير به تحقيق المحاذات لأن الإسلام مركب على عاقده البدل وإن كان بعض الناس يظنون أن المحاذات في رؤوس الأصابق وهذا غير صحيح لم أظنوا هذا البدل من أصابق لماذا؟ لأن بعض الناس قدمه طويلة وبعض الناس قدمه قصيرة لكن السعب هو الذي يتركب عليه السعب هو المعنى وهو الذي عليه النجاة كاب الرجل هو الكافر هو الكافر السلاب لكن إذا كان الإنسان أحجب ما يمكن أن تجعل السعب أو أكثر أو قصيب لكن يمكن أن يكون قصيب في الجنة نعم نعم يعني فهذا بين القجنين فاذنين ما ما عرف فيها شيء في حلقوق والظهر التي تنط في ريش يعني لا تفصل الرأس ولا تفصل الرأس في خلال السجود كانما مسوعة السجود ان فلقت في الجلد نعم دهكره جاء في السويق نعم هذا السائل يقول ان بعض من يداعي العلم ومن الشباب على حد قوله يجعل مسائل العقيدة للجدل واللقاء الذي قد يوفع بعضهم في الخطأ ويحد منكم توجيه لهؤلاء الحقيقة أن هذه الآثة أود أن لا تكون بين طلب الله وأن لا ينجل الإسلام إليها إلا عند الضغوة القفل لحيث يرى أن أحدا خرف عن الجدد فيها هي بايده الحق كما انه احب ايضا ان يكون النقاش بادئ العقيده في محل لا يحضره العامه لان العامه قد يقتفون كلمه يفتحونها على قطع وهذاب العقيده ما يتالق باثناء الدروسات هذا باب خطر عظيم ارى اني توقف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب على ظاهره ما لم نقتفيها الا اذا كان هناك سبب يقتضي ذلك لان تخلى ما احد في هذا الباب بغير ما كان عليه الصالح واجب علينا ان نرد عليه ونبين خطاها ان ان نجعل هذا الامر مجارا لللقاء فان الفكره قد جري حتى عند الانسان المفكر بالاول اذا فتح الجدل كما قال بعض الفلاسفه اذا فتح الجدل ها قوت يا قول لا يجدر الا قلل فكر الجدل في العقل خير من حلم الا اذا قصد به بيان الحق واظهار الباطل فان هو الذي اراه لطلبه العلم ان يكون على مسار الحر والتجديد هل الصحابه رضي الله عنهم كانوا يفكرون في هذا الامر لا ولا يتابعون لكن بعد ان ظهرت البدع في نابات القرص الثاني والثالث صار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا و في الاصواتي اما سنه القاضي عاد الصحابه يقرؤون القران والسنه ويفهمونها على ظاهرها ولا يتعرضون لما وراء جارك قال رجل الإيمان ماري صحمه الله وهو يجب قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرض استوى كيف استوى عن المسلم استوى ماذا قال له ماري قال له الاستوى غير مذهل والكيف غير عقله والايمان بالواجب والسؤال عنه بجد والله ما نحن باحرص على علم على العلم المتعلق بالله واسما وصفاته ما نحن باحرص من الصحابة ولا نحن على شفتك عظيما وحب لله منك هل ساروا رسول لما قبلت السور العصر هل قالوا رسولك لك التواء لا ولهذا قال النابس وما أراكه إلا مبتدعا ثم عمر بهذا أخر دستة عن هذا لما قال, الله ينزل لما قال رسول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى أسماء الدنيا حين يقاتلوا في الليل الآخر هل قالوا يا رسول الله كيف أنزلت نعم لا هل قالوا يا رسول الله كيف ينزل والسلسى الآخر يدور عن القرى الأرضية كما اثاره بعض الناس في هذه الايام ما اروع هذا رياضه اكثر قول الصحابه ما ما علموا عن هذا الامر ان السلطه تؤول الى الارضيه لان الناس ما ما فاق بينهم وسائل للعلم فنقول اذا لم نعلم الصحابه فالرسول فالله عز وجل يعلم ولو كان هذا الامور التي تستدعي الى غيان ابينا ابو بكر رضي الله وسلام يوحى من الله إلى أن نحن نقول أن ينزل إلى السماء جنة حين يبقى النساء الآخر في أي مكان جنة وليس عليك أن تبحث أكثر من هذا إذا كنت في أمريكا في ثمت الليل فالله عز وجل بالنسبة إلى المكان داخل قد نزل إلى السماء الجنة لكن هنا في النهار لا يكون هذا وصفات الله عز وجل أوسى من أن يدرك هذا الجنة لقد ثبت في الصحيحين حاجه المريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت القلات بيني وبين عبسي المصي فاذا قال الحمد لله رب العالمين قر الله حمدا لعبد واذا قال الرحمن الرحيم قر الله اغنى علي عبد واذا قال مالك يوم الدين قر الله مجدا لعبد واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قر الله غفر آل بيني وبين عبدي المصي وإذا قال انحفاض الصفيق الله هذا العادي وهذه المساء كل مصلي في نهارق الارض ومغاربها في المساء والبيوت في البحر وفي الجو كل مصلي يقول هذا الله خاطف هل هل العقد مثل الثالث نعم احنا نقول اني وانا صدق انا وانت في الصف واحد انا بدات الحمد قبلك وأنهيتها قبل وأنت بجأت وأنا في النصف منها وثالث بجأ وأنا في الحقير منها وهكذا ومع ذلك كل منا يخاطبه الله عز وجل هذا الشقاب فالصلاة الله عز وجل ما في ذلك العقول إذا كان, إذا كان الأمر حسن يدف الحسن لا يتنفي لله لا تجد به الأفطار وهو يجد الأفطار جهاز البصر وما بناه الحواس لا يثق الواحد جودل ولا راك ساكنت العقل والفكر ولهذا انا ادرى اخوان طلبة العلم ان لا يتنق في هذا في هذا بمعنى ان لا يقر الجدل والبحث والنقاش وانما يأخذ شيئا بسنه على ما أخذهما علي الصحابة وكبار ايه القول لمن ياتي هارعا الميدان له ليتكلم بنا في طريقه الفلسفه الصادقه وينكر عليه الشراه كيف يكون السخن هذا كلاما او نظريا ما وصلوا الى حقيقه فيما فيكو عقولنا على خطا عميق ثم اني ايضا ادعو اخواني طلبة العلم اذا ارادوا النقاش في هذه الجموع ان لا يكون ذلك في محل عام اكثرها ثمن عامه خلاف الحق في هذا الامر نعم جزاك الله و لعل لك لو نصحتهم ايضا بالرجوع الى العلماء في هذا المجال يعني في بحث امور التداول انا انصح اخواني الطلبه الذين يفرقين الى بزوغ العلماء الى العلماء في هذا وفي غيره في هذا وفي غيره لان بعض الناس يجدون حظا من العلم سواء في الكثير او في الحديث ويكون هو أشياء كثيرة نعم لو أن أحد أمسح الكافر وقرأ قول النبي عليه الصلاة عقل كافر نسب عقل المسر هذا أحد رفض الحديث عقل كافر نسب عقل المسر وما يفعل العقل؟ العقل المسي الإمام وهو يجب معناه أن حما أدخل نسبة يعني انه ينقصنا القدر العقل الاخر ليس اقل نعم ربما يتوافق لكن لو رجع الى عالم الظهر العام العقل بمعنى كبير يعني ان لديه السافل يثبت سيه المصدر مو داكر انك يتطور عقله يعني تفكيره فانا افوض ان بارز العلم المبتدئ اذا يستر الله يبين له علماء ويبين لهم ويفتح لهم الابواب كان ذلك أحسن في رجوع إليهم ثم إني أدر أيضا جميع إخواننا ولفينا الحبيث إلى أن لا يحقروا أهل الذين اشتهادوا وبيّنوا الحق في قدر استطاعته أنا لا أقول لهم اتركوا ما دل علي الحبيث يشقي بفران وفران لا والله أنا أقرأ عن ناس من هذا لكن يجب ان ترحم على ولايه العلماء الذين اهلوا اعمارهم في استنباط الاحكام من الكتاب والسنه الرسوله ولا اقول انهم لا يخطئون كلنا نخطئ وكم تبين لنا الخطا مما كنا نقره للقادر ثم رجعنا الى الصواب ما احد معصوم لكن كون الانسان ينبط الى غيره لغى الشراء والصفار هذا خطا قال النبي عليه الصلاة والسلام احتقر امرئ من الشر ان يحقر اقا نص ككذا العلماء المسلمين نحن لا نرى ان فريق سائد له عند ضروره وان كل من قدر على استنباط الاحكام من الكتاب والسنه فكان الواجب عليه ذلك لكننا نرى من هو اوصىنا وراد بيننا ان نحتقروا دعاء المسلم بل علينا اذا رايت اجزاء اذا راينا انهم اقوا ان ندعو الله رحم بالعفو والمغفره جزا الله خير بارك <تصفيق> <تصفيق> ايها الاخ الكريم ترجو تقديمات التقوى الاسلاميه بالرياض الذي قام بتسجيل هذه الماده من الاخوه الكرام ابلاغها باي خلل فني في التسجيل ومن ثم اعاده الشريط للتدارك وجزاكم الله خيرا